والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم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 قال قسّمَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى الا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحده خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَ رَبَّهُ مُنِبًّا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداذ ليضل لِلَّهِ أَن عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل أجدا وقائما يحذر الآخرة أم هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخر مَن هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ يَحْذَرُ الآخرة رَحْمَةَ ربه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 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم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 إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لان أكون أول المسلمين قل إني, أخاف إن عصيت ربي يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أخاف إن عصيت اعبد مخلصا له ديني قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي سَأَعْبُدُ مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين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 هم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم ظلل لذلك يخوف الله به عباده يا عباده فاتقوا يا عباده فاتقوا والذين جتَلَبُوا تَأيِّ يَعْبُدُها وَأَنَا بُوَى إلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُمْ أُلَّا إِكَ اللَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ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 فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حقاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذكر في ظلال مبين. Allah نزل أحسن الحديث. Allah نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. مثاني كتابا متشابها مثاني يتقشعر منه جلود الذين يخشون رب الله نزل أحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني كتابا متشابها مثاني يتقشعر من جلود الذين يخشون ربهم مذانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى فكر الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي مثالي منه جلود الذين يخشون ربهم.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 ومن يضلل الله فما له من هاد افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه افمن يتقي بوجهه سوء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 فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الله الخزّي الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.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 وَإِنَّهُمْ ميتون إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ ميتون إِنَّكَ ميت وَإِنَّهُمْ ميتون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 أليس في جهنم مثوى للكافرين فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء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 ليكفر الله عنهم أسوأ الذي يعملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن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 انقام ولئن مَنْ من خلق السماوات والارض ليقولن الله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 قل اللهم مفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو ان للذين ولم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدالهم وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدالهم لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون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 في معجزين، أو يعلموا أن الله يبسط الرزق لما يشاء ويقدر. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ قل يا عبادي الذين أَسْرَفُوا على أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إِنَّ الله يغفر الذنوب جميعا ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَّبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْضَ تَوْنَ لَا تَشْعُرُونَ أَن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين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 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسؤول للمتكبرين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 وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لَا يمسهم السوء, لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون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 ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون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 وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون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 وَسَيَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى جَهَنَّمَ زُمَرَ حَتَّى إلَى أَجَابُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ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 قيل يلدخلوا أبواب جهنم ما قال دين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيقال للذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر واسيقال للذين اتقوا رب بهم إلى الجنة زمرأ حتى إلى جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم قزنتها سلام عليكم طبتم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 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء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 من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق